تمنيك تمنيك تمنيك تمنيك روض حنيني وسافر في ارض الكرامة لسا ما يشبحت عيني تنظر الكون نظاما شاهدت ساكن بالي ويخفي لي ظلاما شوني بالليل ويش في الليل وظلامه شاهدك هلك كبنظار والنوار شعت بالفضاء شاهدك هلك كبنظار والنوار شعت بالفضاء وجسد بعين الرضا استعاد نور الامامه ليالينا ليالينا ليالينا ليالينا كشف نور ليالينا نور عالم لا من الاكرام من يا ابو محمد ثوانينا قوم محمد ثاني يا خدي من العقد يا خدي الناس تشرب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مين> يا من لذك يوم علي حاز الشجاع من الحسن حلم وحسان وزان الاعباد هالورع من الحسن حلم وحسان وزان الاعباد هالورع الباطن با معرفه والصادق الحب والوفا والباطن با معرفه والصادق الحب والوفاء جمى الخصال المصطفى توج بداجي الشفاعه ننجينا ننجينا شفع عنا ونجينا ننجينا ننجينا شفع عنا ونجينا لمن التامين العظمه من التامين ini la tahadina خياصك يظن ما يعرفك من يشوفك مقتبس هالكلمه منا الله محمد فايح يا عمرنا ارحم الله ام عدن بيوفايح يا عمرنا وحيا امر اهل الشرع ياخذ علمها ويطلع وحيا امر اهل الشرع ياخذ علمها ويطلع من شرها ويعمن نفها على الخالق يحسن ذكرنا تدليني تدليني احضيتك تدليني تدليني تدليني تدليني احضيتك تدليني سعيد لي حياه امره لا دتامن العجره سعيد لي حياه امره ولا دتامن العجره يا ابو محمد ثانينا يا ابو محمد ثانينا محمد نحلي امروكي كرامة للرضا شاهدة بمشاهد شم ضرير الرن شوفه وكم وكم حاله ما تنعاد ريكسال اليوم حاضر للمعجز هاي الشاد ريكسال اليوم حاضر للمعجز هاي الشاد شفامه القيص اصبحت آيات بيه توضحك شفامه القيص اصبحت ايات بيه توضحك والقصد الدار رحيت والنخ ما يقوس نارانات يقرع عيني يقرع عيني يجي دار يقرع عيني يقرع يجي دار يقرع يا عم الخير <سؤال> وين اشرف ولا نتامين العكره يا عم يا ابو محمد تهانينا kaani